فيستدل عز على عدم استحقاقها للعبادة على عدم منتها لإي شيء في هذا الكون فالواجب أن تصرف العبادة كلها لمالكي الكوني ومدبري وخالقي والله الله عز وجل إذ الاعتراف بالله بالروبوبية مع عدم التسليم له وصل الولوهية له هذا لا ينفع شيئا وهذا يعني تفريق بين متلازمين وهذا ما وقع فيه المشركون أقروا لله بالخلق والتدبير والرفس كما في الآيات التي رأوناها عدة مرات ولكن سألتم من خلق السماوات وما يقولون الله كل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم فيقولون لله ومع ذلك عبدوا غيره و وسجدوا لغيره وقربوا الطرابين لغيره ووو وصلف العبادة كلها لونا وتصينا لغيره سبحانه وتعالى تفريق بين المتلازمين فغاية توحيد الربوبيه هو هذا ولذلك يكثر الله عز وجل القرآن الكريم من عرض مشاهد ربوبيته وعظيم عظيم شأنه وحسن تدبيره في خلقه ليستدل بها على أن هو المستحق للعبادة دون ما سوى سبحانه وتعالى وهذا حق كلما دلت عظمة الله في قلب العبد كلما زاد له إخبارا وحبا وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وتوحيد الرموبية لم تذهب يعني لم يذهب إلى نقيضه أو إهكاره طائفة معروفة من البشر إلا يعني أفراد مع كما وقع من فرعون الذي أنكر الله سبحانه وتعالى وأنكر وجوده وإن كان يصنع ذلك. علو واستكبارا لا, لا إيمانا ويقينا في قلبه لأنه لما جاءته الآيات التي بعث الله بها موسى جحد بها فرعون مع يقين قلبه بها فما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم غلما وعلو وغلما وعلو وفرعون لشدة غبته وشدة استكباره وعلوه وإنكاره لله عز وجل لما جاءه موسى ودعاه لله سأل عن الله سؤال يعني المستبعده له تبع في آية الشعراء قالت العلم وما رب العالمين وكلمة ما في اللغة يسأل عنها يسأل بها عن غير العاقل إغالا منه في إنكار الله عز وجل ما قال ومن رب العالمين قال وما رب العالمين استبعادا منه وكفرا واستكمال الله عز وجل فأجابه موسى بالآيات العظيمة التي فيها بيان رموبيته عز وجل وملكه لكل شيء وكان لشأري فرعون ما وكذلك بعض طوائف الملاحدة في القديم عند اليونان الأبيطوريين وغيرهم من الملاحدة الفلاسفة الأولين قبلها الفلاسفة اللي يسمون الفلاسفة الإلهيين وإنسان الجميع الملحقين لكن من باب التقديم العلمي فقط وكذلك يعني الملاحدة في العصر الحديث وغيرهم والمانوية اللي يعتقدون وجود خالقين أو مدبرين يلتون إلى عن الخير ويملكه وإلى عن الشر مدبره ونحن ذلك من طوائف البشر نعم السؤال الخمسون ما ضد توحيد الربودية جواب هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو احياء أو إماثة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربودية أو اعتقاد منازع لهم في شيء من مقتديات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء فنحو ذلك قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ننسك لها وما ينسك فلا نرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض والآيات وقال تعالى وإن الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راض لفضله الآية وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر من هم كاشفات ضره أو أرادني من ما هم منسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكلون يتوكل المتوكلون وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الآيات وقال تعالى كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إذاري والكبرياء ربائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح نعم ضد التوحيد الربوضية كما ذكر الشيخ هو اعتقاد متصرف في هذا الكون غير الله أو مع الله سبحانه وتعالى من إحياء أو ممات أو خلق أو غير ذلك فقلت أن هذا لم يذهب إليه إن طوائف قليلة من البشر كما جرى من فرعون الذي جعل نفسه ربا أعلى ونصب نفسه إلهاً يرجى مع عجده عن تدبير أي شيء وقصور علمه وعجز حتى عن إنجاء نفسه من الهلاك والغلق وكما وقع من بعض الطلاف الثانوية الذين يعتقدون وجود إلهين ربين وتكافعين للكون كالمانوية وغيرهم وكبعض الملاحدة في القديم من ملاحدة اليونان وفي العصر الحديث كما تعلمون من أمور هذا في الوقت الحاضر لكن أحجب من ذلك أن أعجب من ذلك في أن يقع من هذه الأمة من هذه الأمة التي يبعث بها إليها النبي الإنسان والسلام يقع منها خروج أو من بعض خروج إلى الكفر ليس بتوحيد النهية بل في توحيد الرموبي أيضا فينصبون تصريف الأكوال وتدبيون الأحوال وملك الضر والخير والنجاة والرحمة إلى غير الله عز وجل كما يقع من غلاس المتصوفة لا أقول الباطنية الباطنية كفر ظاهر وحالهم باطنة الباطنين يعتقدون وجود يعني متفرش في الكون مدبئ له يسمونه الإمام الغائب ولا يقل الزمان منه غائب عن الأبصار حاضر في الأبصار يعلم ما كان وما يكون ولا يجري إلا ما يريد وغير من ألفاظهم التي يقولونها النصيرية أو الدروز أو الباطنية وحتى الرافضة يعتقدون ذلك والكيثانية يعتقدون أن علي في السماء في السحاب وأن البرق نحبه الرعد صوته وغير ذلك من الخرافات لكن هؤلاء يعني أصلهم مجوس وما زالوا مجوسا وإنما تفتروا من إحجاز في الدين لا في الطواف المتطوفا أو غلايتهم بالأصح غلايتهم الذين خرجوا إلى هذا الكفر والعياذ بالله ليس فقط بالطواضح حول القبور أو الذابح إليها أو التقرب إلى الولي الفلاني والشيح الفلاني وإنما حتى اعتقدوا فيهم تصريف الأكوان وتدبير عبد القادر يا جيلاني يا مصرف في الأكواني يا خائفين من الستر لونذ بقبر أبي عمر يقول إبراهيم الدسوق وغيره إذا كان يقول لأتباعه إلى كان يوم القيامة في فصاتي على باب جهنم أدخل من شاء وأفرض من شاء أدخل من الشاء أين الله؟ ماذا يملك الله إذا؟ لكن هذا يريد أن يرسل من يشاء ويخرج من يشاء. فينسبون إلى أنفسهم أو إلى طوائفهم أو إلى أمتهم ونسل أمة، وإن كانوا أمة في البلاد ليس فقط يعني صرف العبادة بل اعتقاد فيهم أنهم يملكون تطبيق الأكوان أو الاعتقاد في الأبدال الذين السبعة أو الاثنين عشرة وكذا أنهم الذين يدبرون الأمور ويصرفون الحال وغير ذلك من الاعتقادات الكفرية التي أخرجت طوائف من هذه الأمة ليس إلى الشركة في الألوهية بل إلى الشركة في الرموهية بل إلى في الرضوبية هذا هو الذي يعجب منه بالفعل ويحزن له بالفعل نعتى عن ملاحظة اليونان أو ملاحظة الوقت الحاضر أو الثانوية المانوية وغيرها هذا الذي نعتى له ونحزن له وننبه الأمة لخطره وعظيم برره ذاك كان وهو رسول الله وخير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام لما حضر, حضر عثمان بن مضعوم وهو يجود بنفسه فقال زوجته زوجة عزمان تسمي على زوجها بما تعرف عنه من الصلاح والخير قالت يعني أرجو أشهد لدى أنك من نهج الجنة يعني مما تعرف من إصلاحك قال مه إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعلون بي إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعلون بي يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك يقول يريد أن يبرد على باب جهنم يدخل من يشاء ويخرج من يشاء إذا اعتقد الناس فيه يأخذ الميزة إيش يبقى في قلوبه من, قلوب من الله ما يبقى شيء ليست يعبدونه ويعتذون على قدره ويتقربون إليه ويموتون على هذا الظلال ورعياذ بالله إن لن ينقذ من الله عز وجامله نعم السؤال الحالي وخمسون ما هو توحيد الأسماء والصفات جواب والإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العنى وإمرارها كما جاءت بلا كيس كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفر التكييف عنها في كتابه في غير موبة فقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو استميع بصير وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وعيد ذلك وفكر لي عن أبي عن قبيب من كعب ربي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم أنسذ ننا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا يموت وليس شيء يموت إلا فيورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له قفوا أحد قال لم يكن له شريف ولا عدل وليس وليس شيء من هذا السؤال يختد التفصيل في توحيد الأسماء والصفات وهو باب عظيم في الاعتقاد وهو الذي يمثل جزء في الإيمان بالله لأن قوما من الله يقوم بنقاد ربوبية الله وبعلوهية وبي أسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات باب عظيم عظيم القدر جليل الأمر في, في اعتقادنا ويعني أعظم الخلافات التي وقعت في قواف الأمة. إنما وقع في هذا الباب التأويل والتعطيل والتشري والتحريف والمؤولة والمعطلة وغيرها كلها إنما يتدور المباحث في توحيد أسماء والصفات وإذا كهتم العلماء السابقون واللاحقون به وصنفوا فيه وألفوا فيه وضيّنوا قواعده وأصلوا أصوله وضبطوه حتى يتميز الحق من الباطل في هذا الجانب العظيم تدعى الشيخ بقوله كما هي قاعدة مشهورة عند دار السنة الإمام بما الله تعالى به نفسه في كتابه بما واصله رسول عليه الصلاة والسلام في سنة ابن رسول الله والس هذه هذه إبناء أننا نتكلم بما تكلم به القرآن والسنة هذا الباب توقيفي والدين كله توقيفي وإيماننا وشرعنا كله توقيفي على ما أنزله الله في كتابه وعلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته لهذا نسير نقف حيث ما وقف ونتكلم بما به به تكلم ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله هذا حدنا هذا لماذا لأن هذا أمر غيبيا أمر غيبيا لا يوجد أن تسب لله شيئا ما نسبه لنفسه ولا نسبه ل الله كيف نسب لله شيئا ما نسبه لنفسه أنتم أعلم أم الله أنت أعلم بتبجيل الله أنت أعلم بحقوق الله أنت أعلم بأسماء الله وصفاته وأحواله سبحانه وتعالى منه بنفسه أو من رسوله صلى الله عليه كذلك كيف في شيء أن أثبته الله بنفسه اعتقاد للتنزيه وغيره أأنت أشد تنزيها لله وتقديسا لله وتسبيحا لله من نفسه سبحانه وتعالى أو من رسوله به عليه الصلاة والسلام كلا وحاشا لذاتنا نحن متبعون في هذا الباب متبعون في هذا الباب قيل لعبد الله بن المبارك لما حدثت بعض الحديث في الصفات عبد الله بن مبارك الإمام الحمضلي رحمه الله عليه من عمة السلف تحدثت بعض الحنف السوفقية له يعني ما قولك فيها قال وأي قول لي أتكلم الآن بواحد لي قولي والذي نفسي بيده لولا أن النصوص نطقت بها ما نطقنا بها لا تجرأ أن نتكلم بشيء ما جاء في التاب والسن ويرقى لنا أي قول نحن من عند ينفسنا إذا جاء كلام الله وجاء كلام رسولي عليه أفضل الصلاة والسلام لو كل الأمة سلمت هذا الأصل أن أصيل لما وقع تحريف ولا وقع تأويل ولا فضلا عن التعطيل فضلا عن انكار الصفات فضلا عن الإنحاذ فيها والعياذ بالإله سبحانه وتعالى بكر الشيخ بعض الآيات التي هي إثبات الصفات الله عز وجل مسلسلة العلم يعلم ما بين يديهم السميع البصير اللطيف الخبير وصورة الإخبارات التي هي تدل على وصف الله عز وجل كله كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم, ولم, يم ولم يكن له وهو نحن هذا الرحمن جل وعلا كما جاء في بعض الروايات عن اليهود قالوا للبي صف لنا ربك صف لنا ربك فأنزل الله هذه الصورة قل هو الله واحد وكان أحد الصحابة كما تعلمون من الأنصار يصلي بقومه وكان يقرأ إذا قرأ يقرأ في في كل ركعة سورة ويقرأ مع الأخلاص يقرأ في كل ركعة سورة ويقرأ مع الأخلاص فقيل له ماذا قال هذه صفه الرحمن وحب أن أن أقرأها فلما رفع أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خبره أن الله يحبه بما حب به هذه السورة ليدي الرحمن هذا جل وشيخ الإسلام التيمي وضع كتابين عظيمين جليلين لهذه الصورة وفيها كل من القواعد اللي يحتاجها والطالب في مباح الأسناء والصفات أولا الكتاب في فضلها أنها تعدل سلسة القرآن التي فيها كتاب وكتابا في شرحها وتفصيل معانيها وضوابط الأسماء والصفات فيها نعم السؤال الثامن والخمسون ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والصنة جواب قال الله عز وجل ان الأسماء الاسماء الحسنى فادعوه بها ومر الذين يسيرون في اسماءه وقال سبحانه ان لله او غير الرحمن ايا من تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال عز وجل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وله من الايات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99, إن لله 99 من دخل في الصحيح الله عليه وسلم أسألك الله بكل اسم هو لك صميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث تدع الشيخ من الأسماء نحن أسماء واختفاد تدعى من الأسماء الفسنة والحسن هي لك بالغة الحسن بلغت في الحسن منتهى وعلى وصف أسمائه سبحانه وتعالى أنها كلها فسنة لا يلحق أي نقص وأي حيب في أسماء الله سبحانه وتعالى ذكر الآيات لله الأسماء الحسنى تدعو به ولد الله ذو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سواء قلت يا الله أو قلت يا الرحمن أو يا عظيم أو يا رزاق أو يا غفور أو يا رحيم رب واحدا وإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله مئة إلا واحدا من أعصاد خلال الجنة وفاتي يعني تفصيل لهذا الحديث في أسئلة قادمة والحديث اللي بعده يبين أن أسماء الله عز وجل حظيمة وكثيرة وأن ما علمنا منها جزء وما لم نعلمه أعظم وأكثر كما في الحديث أسألك بكل اسم من هو لك فمنت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته حين خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أي أن من أسمائه عز وجل ما الله بعلمه ودليل ذلك برعانه يوم القيامة إن شاء الله عندما يرغب الخلاق في الشفاعة الحمى إلى الأنبياء فكل يتخلى عنها حتى تلقي برثانها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها يعني أفضل الصلاة والتنمي التسليم فيسف يسف تحت عرش الله عز وجل فيقول فيسف الله علي شوف من محامده وحسن الثناء عليه ما لم أكن أعلم من قبل شيء جديد والله عزيزي يسمع عليه بماذا بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى فيفتح الله عليه أشياء ما كان يعلمه ولا كان يعرفه هو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله دليل على أن هناك ما الله به من معاني من أسمائه وعظيم صفاته سبحانه وتعالى نعم السؤال الثالث والخمسون ما مثال الأسماء الحصنى من القرآن جواب مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان فليعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف الرحيم، والله غني الحليم، إنه حليم المجيد، إن ربي على كل شيء الخبير، إن ربي قريب من المجيد، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا. أنه على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء نحيف، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم علم الشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم، العزيز الجبار المتكبر، سبحانه الله لا يشركون. والله الله الخارق البارئ المسور له الأسماء الحسنة عورها من الآيات ساق بعض الآيات وهي في القرآن كثير في أسماء الله عز وجل وصفاته وهي وكلنا وكل لا ت لا تمر آية إلا وتختن باسم أو اسمين أو أكثر من أسماء الله الحسنى الغفور الرحيم السميع البصير وكثيرا ما يقرن الله جل وجل بعض الأسماء ببعضها في حلاقة حظيمة بينهما مثل الغفور إجداء دائما يأتي معها الرحيم السميع يأتي معها البصير العزيز يأتي معها الحكيم العليم يأتي معها الخبير وهكذا نعم. نعم السؤال الرابع الخمسون ما مثال الأسماء الحسمى من السمة جواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش عظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض ورب العرش الكريم وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي وقيوم يا ذا الجلال والإكرام يا دبيع السماوات والأرض وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا وجد العسيم شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة كافرة السماوات والأرض وقبل كل شيء و مليك أيضا وقوله صلى الله عليه رب كل شيء و اللهم علمنا الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملك رب كل رب كل شيء وملكه الحديث رب كل شيء وملكه الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فائق الحب والنوى مزد التوراة والإنجيل والقرآن هي الله الصحيح مزد مزد النغمة لا مزد الحديث هذا الحديث نهتم بضبط اللفظ منزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دين شر أنت آخر من عصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاطل فليس دونك شيء الحديث أولوه صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن قيوم السماوات والأرض ومن فيهم الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأم أشهد, أشهد أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهل. وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلد القلوب الحديث غير ذلك كثير. فعلًا ذكر الآيات ذكر حديث كثيرا فيها إثبات. أسماء لله عز وجل جليلة يدعى الله عز وجل بها ولو ترى على الحديث كله كلها في أورادها الشيخ هنا كلها يذكره أنه يرسلنا في باب الأذكار أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار في قيام الله مثلا لا إله إلا الله العظيم الحليم هذا يقوله المسلم عندما ماذا؟ عند الكرب وعلى المقروف المهموم لا إله العظيم لا إله الله رب العاشر عظيم لا إله إلا الله رب السمات والله رب العاشر الكريم لماذا لأنك الآن في موضع حاجة ونضع بعض وضع كرب وهم إذا من تلجأ إلى العظيم الحليم رب كل شيء سبحانه وتعالى يرفع وهمك ويزيل غمك سبحانه وتعالى أيضا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا بديع السماء دعاء وثناء أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء على المفكر في أذكر الصباح والمساء اللهم علم الغيب يئ في أذكار الصباح والمساء اللهم رب السماوات السباح رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء على أذكار النوم ألمه أن مثلاً لأحد الصحابة إذا أتيت مضجعك في مسلم الحديث فاتجع شقك الأيمن وقل ذكر لها للبعاء العظيم الجليل القدر أيضا اللهم لك الحمد أن تنور السماوات هذا يقول أن هذا استيقظ لقيام الليل أدعي عظيمة جليلة فيها إخبات وإنابة إلى الله عز وجل شاهدنا فيها تعدد صفات الله وتنوع اثناش سبحانه وتعالى وكل من يضعه الانسان في موضعه وينزله في منزله فللمغمى عليه دعاء وللمغمى عليه دعاء ولذي يئس قرر الله في الليل دعاء والذي يريد الانام دعاء وللمستيقظ من النوم دعاء ونحو ذلك وللآكل والطاعم دعاء وللشابع وهذا دعاء وكلها ترجع الى استغاثه واستعانه وسؤال لله عز وجل وتشنان عليه بأسمائه وصفاته ولا اجل الذي يمكن اسم الله سبحانه كيف يصنع الله ماذا ماذا يقول اللي ينكر كالجهمية والمعتزلة وغيرهم اللي ينكرون أسماء الله ومعانيها ماذا ماذا سمع هذا الأوراق كلها طلقة كلها تحدث من الشيء من الدين كلها أمر عجيب يعني كلمة قال الشيخ سامي تانيه يقول هدم الباب الأسماء والصفات هدم الدين هدم الدين كله معارف معارف كيف حتى كيف نصلي كيف الحمد لله رب العين الرحمة الرحمة بكل الأسماء إذا ما اعتقد الإنسان ماذا يقرأ في الصلاة ماذا يسمع سبحان ربي, سبحان ربي العظيم التحيات لله والصلوات والسلام كل أدعياء وأفكار وألفاظ تقوم على أثناه استغاثة كل الصلاة يقتل الدين صنع أدعياء صنع استغاثات صنع أفكار صنع قراء القرآن هدم هدم الدين بالشيء هدم الدين هدم الديناء السؤال الخامس والخمسون على كم نوع د على كم نوع دلالات الأسماء الحسنى هي على ثلاثة أنواع دلالتها على الذات مطابقة ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضننا ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها الفزاما اقرأ بعدا ما مثال ذلك؟ ما مثال ذلك؟ جواب مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة وعلى الصفات المشتقة منها وهي الرحمة تضننا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدر امتزاما وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو ذليل وشريفا وهو وضير وكريما وهو نئيم وصالحا وهو طالح وصعيبا وهو شقي وأسبا وحنظرة وعرقا وهو ليس كذلك فسبحان الله وبحمله وكما وسه نفسه وفوق ما وصفه به خلقه البحث في دراية الساوستقات هو في الحقيقة بحث علمي يعني يحتاجه يعني طلاب العلم وليس يعني يحتاجه المسلم في دينه إذا المسلم المطبوب له أن والصفات ويدعو الله بها وهذا هو المقصود باب الأسماء والصفات أما معرفة الدلالات هي تقسيم علمي تقسيم علمي من حاجة يحتاجه طالب العلم لتنوع المباحث فقط ومثلا المطابقة والتضمن والتزام هذا الباب كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله المطابقة كما قلنا قبل قبل أنما تقول يا الله أو يا رحمن أو يا عظيم فإنما كل دعاء يتجه إلى رب واحد وإله واحد يطابق مطابق تماما لا ينصرف إلى غير الله عز وجل وهذا الاسم يدل على الصفة التي اشتق منها تضمنا فإن كل اسم من أسماء الله له معنى كل اسم من أسماء الله له ماذا؟ معنى معاني أسماء الله تكون صفات لله معاني الأسماء تكون مالا اتفاق لله لأننا يجب أن نعلم قضية وهي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف في نفس الوقت أعلام باعتبار جلالة آذات الله كل اسم من أسماء الله يدل على على الله مطابقة فما قلنا الله الحليم الحليم الرؤوف الرحيم السميع البصير أي أما تدعو فلو الأسماء الحسنة وإذا قلت أنت يا الله وهذا قال يا رحمن وهذا قال يا رحيم وهذا قال يا عظيم كل اندعى إلها واحدا وسأل ربا واحدا أعلام وهي في نفس الوقت أوصاف لأن أسماء الله لها معاني كل اسم له معاني معاني أسماء الله صفات الله عز وجل فأسماء الله باعتبار دلالة على الذات بالمطابقة تكون مترادفة تكون مترادفة يعني كل اسم يدل على ذات الله كما يدل اسم آخر تبعنا وهي باعتبار تضمونها لصفات متغيرة فليس معنى اسم العظيم كمعنى اسم الرحيم وليس معنى اسم العظيم كمعنى اسم الحكيم وليس معنى اسم الجبار كمعنى اسم السنا فكل اسم له معنى كل اسم له معنى غير الاسم غير معنى الاسم الآخر بهذا نخالف المعتزة والجهنمية. الجهنمية طبعا إنكار اسماء كل إنكار ثامن لفظا يعني أعلاماً لا أوصاف. المعتزة أخذ منهم أثبت الأسماء على أنها مجرد أعلام تدل على ذات الله المطابقة وسلبها معنيها. قال لا معنى لها غير ذلك ولا تدل على أوصاف. فنحن بهذا نثبت الأسماء أعلام. دالة على ذات الله مطابقة وهي في نفس الوقت تتضمن معاني معاني أسماء الله عز وجل صفات الله وهي باعتبار دلاتها على الذات متراجفة وباعتبار دلالتها على الصفات متغيرة تباين من هذا؟ من هذا معنى المطابقة والتضمن والكلام. هذا معنى لتعلم أن باعتبار الدلالة على الذات أعلى. ما تدل على الله عز وجل أحلى. كل اسم من أسمان الله يدل على ذات الله عز وجل كما بينا لكن معانيها المتضمنة لها لأسماء تضمن معاني ومعاني أسماء الله هي أوصاف قائمة بالله عز وجل وهي باعتبال الأوصاف متغايرة فليس كل اسم مثل الاسم الآخر في معنى فلع... فالعزيز له معنى والحكيم له معنى آخر وهذا يدل على تعدد الاصطفات فالله عزيز صاحب عزة حكيم صاحب حكمة عظيم صاحب عظمة رحيم صاحب رحمة وهكذا تباهينا القضية هذه نعم هذا مع التضمن والالتز ال المقابلة تدل على ذات الله التضمن أي الاسم يتضمن معنى المعنى هو صفة قيامة الله الالتزام لا شك أن يعني لو تثبت أن الله سميع هذا يدل منه تثبتا واحد لأن السالفة يكون إلا من لا من حيث ونحن ذلك يعني كل صفة يدل منها أثبت الصفة, منه إثبات الصفة نعم ومثل الشيخ قال الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل وهو الله مطابقة وعلى صفة, صفة الرحمة تضمن لأن اسم تضمن الصفه ويدل على صفات أخرى والتزاما لأن الرحمة لا تتصور إلا من حي عليم مثلا قدير ونحن ذلك من الملمون السؤال السابع والخمسون على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن جواب هي على أربعة أقسام ناقف نعم نقف. إن شاء يا يا يا <تصفيق> <تصفيق> الله. لا سلام لا سلام لا سلام لا سلام لا سلام لا سلام لا سلام لا الله سلام سلام سلام لا فلا بد أن تصفق باب الأسماء الصفات الجواب ولكن تختار الاسم المناسب لما تدعو له. مثل أن تريد تدعو الله بالمغفرة والرحمة إلى ما هو الأنسب أن تدعو به. تدعوه بالاسم الغفور، اسمه الرحيم، اسمه العفو، اسمه الكريم لأن موضوع سؤال الرحمة. إذا طلبت الرزق ما هو الأنسب اسمه الرزاق. سبحانه وتعالى. إذا طلبت مثلا النصر على عدو اسمه القوي، اسمه المتين. سبحانه وتعالى. إذا طلب التفليم والعلم تطلب بسم الحليم سبحانه ونحن ذلك تبا الاسم اسم المناسب لمختبر الحال الذي أنت فيه وهذا وهذا يعني ذكر أبو الطيب في المدارس بالتفصيل يعني لو تي يواجه يقول كيف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ح... عندنا حديثين في صحيح البخاري باب قصة أبي طالب في كتاب المبعث النبوي الصحيح حديث العباس بن عبد المطالب وحديث سيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل ماذا نفعت عمك أبا طالب فإنه كان يحوطك وينصرك يعني ماذا فتهم كما قررنا في درس السابق أن أبا طالب مات على على ملة عبد المطالب وبيّن الكلام فيه وفيه قوله تعالى ما كان النبي والذين آمن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبينهم أنه أصحاب الجحيم وغنزل فيه الآلث لصورة في القصص إنك لا تهدي من أحبثك ولكن الله يهدي من يشاء سؤال للماذا نفعته قال هو في ضحضاح من النار يغني من المجمع ولولا أنا لكان في الدرك الأسري من النار الثاني يقول ما معنى قول لولا أنا لولا أنا يعني لولا شفاعتي كما هو مفسر في الألفاظ الأخرى ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسري من النار لكن من الشفاعات في يشفعها المصطفى عليها أفضل الصلاة وتم التسليم يوم القيامة شفاعة خاصة لعمي أبي طالب لا في خروجه من النار إذ لم يخرج كافر من النار إذ لم يخرج كافر من النار طول أن يدخل جهنة أو شيء ولكن في التخفيف عنه فقط فهو في ضحباح من النار يغلي منه دماغه وهو يظن أنه أخف أهدي يعني آه يظن أنه شد أهل النار عذابا وإنه لا أصفهم يا بالله الله عذابا هذا فقط لولا أنا يعني لولا شفاعتي وهذا الحديث الصحيح وهو مفسر بالألفاظ الأخرى كما هو كما بينا نعم. السؤال السابع والخمسون على كم قسم درابة الأسماء الحسنى من جهة التضم جواب هي على أربعة أقصار الأول الاسم العلم متضم من جميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء, سواء عنده سرها وعالميتها واسمه البصير المتضمن بصره النافئ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 المتدمن قدرته على كل شيء إيجاباً وإعذاء وإعداماً وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن ما يتضمن تنزول تنزوله تعالى وتقدسه عن جميع المقايض وتقدسه عن جميع المقايض كالقدس السلام. قسم الشيخ دلائل أو دلالات الأسماء الحصنى كما هو ظاهر من هذا السؤال وجوابه إلى أربعة أقسام فنفض جلاله الله مفرده بقسم باعتباره أعرف المعارف وأعلم الأعلام وهو اسم الله عز وجل الذي تنسب إليه وتضاف إليه جميع الأسماء فنقول من أسماء الله السلام من أسماء الله القدوس من أسماء الله السميع من أسماء الله كذا ولا نقول من أسماء السميع الله من أسماء الوصير الله فالله هو العلم أو أعرف المعارف كما قال إبا في كتابه والله أو لفظ الله مشتق على الصحيح وإن اختلف أهل العلم في أصله الذي اشتق منه كنفل فقال جمع من أهل العلم من النحاة وغيرهم أنه مشتق وأصله الإله فضفت الهمزة فاجتمعت لامان وأضغمتها في بعضهما فقيل الله وهذا قول الأخفش والكساء وغيرهما ويقول الخليل بن أحمد أن أصله من الوله من الوله والوله هو شدة المحبة التي تبلغ حد التحيير شدة المحبة لأن أصل العبادة مبني على المحبة من الوله وفي بوي أيضا يقول إن أصله من من الإله موافقة للقول الأول وإن كان يحبه الآلف التي مع الله يقول أصله إلى إلى على وزن فعل باعتبار أصل الفاء والعين واللا الشاهد أنه مشتق خلافا خلافا لأبي عثمان النازل وغيره الذي يقول إن أصله مع الله ليس له أصل لغوي مشتقة منه وإنما هو اسم بالله عز وجل ليس له من جنسه يعني من جنسه اللغوي من أصل تراكيبه اللغوية لفظ من جنسه فهو الله هكذا لغدا مسمى به ربنا سبحانه وتعالى لكن الصواب الذي عليه جماله وعن العلم أنه مشتق والصحيح أنه مشتق وأصله كلمة الإله الإله أي المألوح المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده حباً وتقربا وقد قال بعض أهل العلم أن الله ونفذ جلال الله هو الاسم الأعظم هو الإثم الأعظم لأن هو أعرف المعارف وأعلم الأعلام والذي ينسب إليه ويوصف به كل أسماء الله وارتفاده الأخرى كما ذكر الله هو الله الخالق الباري وغيرها في القارن الكثير من أسمائه ما يتضمن صفة ذاته والصفات الذاتية هي ما قامت بذات الباري سبحانه وتعالى لا تنفق عنها أبدا لا في الماضي ولا في المستقبل وليست خاضعة للمشيئة أو مقيلة كالسمع والبصر والعلم والحياة ونحو هذه الصفات وهناك أسماء تتضمن صفة الفعل يعني أفعال لله عزيزا الخلق فالخلق فعل لله يفعله وينتج عنه هذا الخلق العظيم والرزق والإحياء والإيماتة و... و... و... و... ونحو ذلك من, من... من أفعاله سبحانه وتعالى كما سيأتي تقسيمها وتفصيل الكلام فيها إن شاء الله على نوعيها الأفعال المتعبية والأفعال اللازمة ثم ذكر أيضا قصنا الرابع في الدلالات وهو ما يتضمن التنزيه تنزيه الله عن النقائص وتنزيه الله عن العيوب وسلامته من الآفات جل وعلا فكل نقص وكل محال وكل عيب وكل قصور يصيب البشر فالله منزه عنه سبحانه وتعالى لا تأخذه فنة ولا نوم ولا يموت سبحانه وتعالى بل هو الحي القيوم دائما وابدا جل وعلا ولا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء في السماوات ولا في الأرض كسم القدوس أي المقدس المنزه عن النقائص والعيوب واسم السلام أي الثالث من النقائص والعيوب والآفاف من الفناء والفقر والبعث والعجز، ونحن ذلك مما يصيب الخلق يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد دائما وابدا في كل حالات والأحوال سبحانه وتعالى نعم السؤال الثامنة الخمسون كم أقصن الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ جواب منها ما يطلق على الله مفردًا أو مع غيره وهو ما تبنى صفه الكامل بأي إطلال كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك ومنها لا يطلق على الله إلا مع القابله وهو ما إذا أفرد أهنا نقصا كذار النافع وهو إذا أفرد أهنا نقص كذار النافع والخافض الرافع والمقط المانع والمعز المزيل ونحو ذلك فلا يجوز اطلاق الدار ولا الخافض ولا المانع ولا المغل كل على انفراضه ولن يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة ومن ذلك من تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا معا متعلقه لقوله تعالى إنا من المجرمين منتقنون وبإضافته إلى الصبت المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز في هذه مسألة في باب الاسماء والصفات أن من أسمائه جل وعلا ما إذا أطلق على انفراده شمل الكمال المطلق كأغلب أسمائه سبحانه وتعالى الحي القيوم العزيز الجبار القوي المتين السلام السميع البصير الخالق البارئ المصور ونحن ذلك فهذه جزا تطلق كل اسم على حدة ويوصف الله ويسمى الله به على حدة فنقول الله هو السميع الله هو البصير الله هو العليم الله هو الحي القيوم ونحن ذلك ومن الأسماء ما يأتي ضرورة مع ضده ضرورة. ولم يطلق النصوص الشرعية على الله إلا بذكر ضده فالضار أماك فلا يجوز تقول أن الله هو وتسكت لا يجوز لا تقل... لابد أن تأتي بضده حتى لا يوهم قولك أن الله هو الضار نقطة معينة. فإن كلمة الضار هكذا يفهم منها كمال الإسم وتمامه وتمام الاسم بلوغ بلوء الضر إلى كل مخلوق وتعالى الله عن ذلك فإنه سبحانه وتعالى إنما يتصرف عن حكمة وعن علم سبحانه وتعالى ويوفع عقوباته ويوفع أقداره بحسب علمه وتدبيره وتقديره وعلى ما يناسب كماله سبحانه وتعالى فكل تقديراته وكل تدبيراته وإن كان انتقاماً من ظالمين وتجميراً لكاثرين وإغراقاً لمجرمين وإمراضاً حتى لبعض العباد المسلمين هي بالنظر إلى حكمته وتدبيره وعلمه في خلقه وعلمه بما يصرحهم ويسرح أحوالهم هي ثمانة وإن كان في حقنا أو في حق ما يصيب المخلوق بر بحث كالتدمير والإهلاف والإغراق والإمراض ونحن زيك من أقدار الله للتجري على خلقه وعباده كما هو معلوم الظاهر فلابد أن يستر معها ضدها فنقول إن الله هو الضار والنافع ضرورة بدون واروة لا تقول الضار والنافع تسقط الواب باعتبار أن الإسمين اجتمع فكونا إسما واحدا يرفل كل بفهم نقيضه ورده الله هو الضار النافع الخافض الرافع المعطي المانع ورحم ذلك وكذلك المنتقم ليس من إسمائيل المنتقم هكذا إطلاقا وإنما مقيم بالحالي مع المجرمين كما ومؤتدين كما إن من المجرمين المجرمين منتقمون لأن الانتقام يقتضي إيقاع عقوبة الانتقام يقتضي إيقاع عقوبة وإن هذه إنما تكون على أعداء الله من المفسدين من المجرمين من الكافرين من المشاطين لله والرسل عليه الصلاة والسلام فإذا في النصوص مقيدة إن من المجرمين ممتق المانتقام إنما يقع على المجرمين ولذلك لا يكون الله إسما مطلقا هكذا المنتقم كما نطلق اسم الغفور ونطلق إسم العلي والسميع والبصير أو إضافة دو إليها إن الله عزيز ذو انتقام ذو انتقام أي لا بد من إضافة إلى ذو كما ورد في النص أو تقييدها بحال من يوقع عليه الانتقام الله وهم المستدين المجرمين الشاهد للسفن لإطلاقات النصوص في بعض الأسماء السفلى. ولا نشتق من عندها أنفسنا شيئا وإن كان يعني ذكر فعلا لله ولذلك سيأتي في سؤالي بعده في قضية المكر والاستهزاء والكيد ونحو ذلك تأتيب هذا الأصل وليهذه القاعدة فمتى جاء وصف لله أو اسم مطير إما بإضافة أو بإضافة ضده كبار الناس أو تقييده على سبيل الجزاء والانتقام ومقابلة المفسدين بشر أعمالهم وشوع مثل من مطيدهم تطلق كما أطلقت في النصوص بمقيداتها وبضوابطها ولا تجرد من ضوابطها ومقيداتها كالأسماء الأخرى التي بينا أنه يجوز إطلاقها لأن تفيد السامع المطلق حال إطلاقها نعم السؤال التاسع والخمسون تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية فما مثال صفات الذات من الكتاب جواب مثل قبله تعالى بل يداهما السلطتان كل شيء هالك إلا وجهه ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتسمع على عيني أبصر به وأسمع إني معكما أسمع وأرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وكلم الله نوسى تكليما وإذ ربك نوسى أن ائتر قون الغالبين ونادى هنا ربهما ألم أنهكما عن الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من الرسلين غير ذلك الصفات منها صفات عقلية ومنها صفات خبرية الصفات العقلية ما للعقل مجال في إثباتها لو لم ترد بها النصوص. كوجود الله وحياته وقدرته فإن العقول السليمة بنظرها إلى هذا هذه الآثار العظيمة من خلق الله عز وجل لهذا الخلق العظيم ولهذا الكون بما فيه من مخلوقات عظيمة هائلة مخلاق مخلاقات صغيرة دقيقة وهذا التركيب العظيم لابد أن تدل على وجود الخالق لها مدبر يخلق عن علم وعن حكمة وعن خبرة وعن قدرة وعن إرادة فإن الخلق دليل وجود خالقه وعظم الخلق دليل قدرة خالقه وإتقانه وإحسانه دليل حكمة خالقه الذي ما خلق هذا الخالق بهذا الدقة وبهذا بهذا الأمر العجيب إلا عن علم وحكم لذلك يقال عنها صفات عقلية وهناك صفات متمحضة في الخبر فلو لم ترد بها الأخبار والنصوص الشرعية كان للعقول أي مجال أو أي سبيل إلى إدراكها وإثباتها كمثلا صفة اليد صفة الوجه الاستواء على العرش ونحن ذلك مما لو لم ترد به النصوص ما كان ينطقي مجال لإثباته لأن ما نشاهد لها آثار كما نشاهد صفة الخلق أو صفة الرزق أو صفة القدرة أو صفة الإرادة ونحو ذلك. لذلك العلماء يقسمونها لتقسيم. الصفات العقلية منها ذاتية ومنها فعلية. الصفات الذاتية العقلية مثل الحياة صفة تدل العقول إليها وترش إليها نظرا لوجود آثار. قدرة الله عز وجل الحي المدبر الخالق وهي قائمة بذات الله عز وجل لا تخضع للمشيئة لا تنفك عن ذات البالي أبداً لا في القديم ولا في الحال ولا في المستقبل فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء الصفات الفعلية العقلية مثل الخلق فإن الخلق من أفعال الله أنا وأنت والصموات والأرض والجبال كل ما أثر هذه الصفة التي هي صفة الله عز وجل فنحن خلقه وتدبيره وصنعه سبحانه وتعالى الرزق يصل رزق إليه الإحياء والإماتة أفعال يوقعها على مخلوقاته جل وعلا وهناك صفات ذاتية خبرية متمحضة في الخبر وهي ذاتية متعلقة بذات الباري جل وعلا كالوجه واليدان والعينان والقدم والأصابع ونحو ذلك وهناك صفات فعلية خبرية متمحضة بالخبر كاستواء الله على عرشه وغضبه ورضاه وفرحه وعجبه وضحكه سبحانه وتعالى كما جاءت في النصوص وكما سيأتي لها تفسير إن شاء الله تعالى الشهد صفات الذات ضابطها أنها صفات قائمة بذات الباري لا تخضع لمشيئة الله عز وجل معنى قوله لا تخبرني بشئات الله حتى نفرق بينه وبين الصفات الفعلية الصفات الفعلية فعل الله بمشيئته يخلق ما لا يخلق يحيي هذا يميت هذا يقيم هذا يسقط هذا يعز هذا يزل هذا يرفع يخفض هذه مشيئته وحكمته وتدبيره في في خلقه سبحانه وتعالى فافعال الله متعدية لها أثر لها أثر في الخلق ما ما أثره نحن أنا وأنت أثر صفة الصالح صفة الصالح لأن تجنعا عن اتصاف الله بهذه الصفة خلقنا لأن هو الخارج خلقنا فنحن وأنت والسموات وكل هذه المخلوقات أثر صفة الله عز وجل الرزق الذي يصل إليه الحياة التي قائمه والموت الذي تينحقه إذا انتهى أجله ونحن ذلك من أمور وكل تقديرات الله في خلقه كل تقديرات الله في خلقه فمثل الشيخ بالصفات الذاتية قال بل يداه مبسوطة سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه ها الصفات الذاتية خبرياً يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني مع كل أسمع وأرى صفة السمع والبصر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم صفة العلم وكلم الله موسى تكلما صفة الكلام وإن كان صفة الكلام أهل السنة والجماعة عندهم صفة الكلام مشتركة في النوع فهي ذاتية فعلية في آن آل واحد. ذاتية لأنها قائمة بالله عز وجل صفة من صفات سبحانه وتعالى لم يكن قط معطراً عن الكلام في الماضي سبحانه وتعالى. يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء جل وعلا وفعلية لأن الله يتكلم بمشيئته لأن الله يتكلم بماذا؟ بمشيئته وهذا هو الصواب وسيفرد الشيخ رحمة الله عليه سيفرد صفة الكلام سؤالاً مستقلاً هل هي الصفة ذاتية وفعلية؟ ويبين الصواب فيها وأنها صفة ذاتية وفعلية معنى ذاتين فعليتين معاً خلافاً للقدرية من المحتزلين قال صفة الكلام صفة فعلية أي أن الله خلق السلام في غيره. فالقرآن مخلوق وكلام الله إنما خلق يخلقه في غيره فبأ يخلق السماوات وقم يخلق الأرض وقم يخلق المخلوقات الأخرى وخلافا أيضا للأشعارية والكلابية أذي يقول صفة الله صف ratedاتية معنا واحد قائم بذات الباري سبحانه وتعالى معنا قائم بذات الله يعبر عنه بما شاء من التالين نعبر عبر عنه باللغة السريانية فهو التوراة الإجين نعبر عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة نعبر التورا. عبر عنه بالعربية فهو القر فالقرآن الذي نقرأه عندهم ليس هو جنس كلام الله وليس هو كلام الله وإنما حباره عن المعنى الذي قام بذات الباري فيعذر عنه بهذا الكلام بيخلقه حربياً أو سريالياً أو عبرانياً أو حذيراً كلام فلسفي طويل يعني ممجوج تمجه الأسماء وتذكره القلوب يوجه الأصمع السريمة وتنقره القلوب المخطورة على الحق التي التي مخطورة بفلسفة ولا بكلام ولا بدجر من مما يصونه الشاهد كل هذه الصفات الله لكننا نوقف صفه الكلام أنها ذاتية فعلية في أي واحد أنا نحتاج هذا الكلام في في القادمة نظرا لما وقع في صفه الكلام من خلاف عظيم جدا في الأمة نتج عنه فتن كبيرة كما تعلمون أيام المأمون والمعتصم وغيرهما والفتن جاءت الإمام محمد وغيره من أمة السنة قول القرآن مخلوق أو غير مخلوق مسألة طويلة سنفرد لها أيضا كلاما إلى أن نشيعها فرزها أثيا مستقلة نظرًا للأهمية والدقة في هذه المسألة العظيمة فعقيدتنا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء يتكلم بحرف وصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من كما جاء في حديث الشفاعة الطويل يا آدم يقول الله عز وجل إذا اجتمع الصلاق يوم القيامة ينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من قرن كما يسمعه من بعض يا آدم أخرج بعث الماء فيقول يا رب كم فيقول من كل ألف تسعة من كل ألف تسعمائة وتسعة, وتسعة وتسعون إلى الماء وواحد إلى الجنة وألف أهل العلم كتب مستقلة مثل بنصر التجذي و الله جويل والد إمام الحرمين وغيره رسائل مستقلة في إثبات صفه الكلام وأن الله يتكلم بحرف نصوق وأن موسى سمع كلام الله عز وجل اختص به اختص به ما الذي خص موسى به من بين سائر الأنبياء الآخرين ما خلا محمد صلى الله عليه وسلم الكلام اسمعه الله كلامه بلا واسطة كل الأنبياء يبعث لهم الملك يبلغهم كلام الله أما موسى كلمه تكليما وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لنيفتنا وسلمه ربه، تناقش أبو عمرو ابن علاء وهو من أئمة السنة مع أحد القذريين المقين صفة الكلام، القائل بأن كلام الله مخلوق. تناقش معه، واحتج أبو أبو عمرو ابن علاء عليه بآية في لصوت النساء، وكلم الله موسى تكليما، فقال المعتزلة لست أقرأها كذا، وكلم الله الله هو الفاعل هو المتكلم. موسى مفغول به هو يسمع السلام تكليما قال لست أقرأ وهكذا كيف تقرأ وقال وكلم الله ها. موسى تكليما على أن الله هو السامع وموسى هو المتكلم قال أفضل لي سنفلك هذا هذا الدجل ما تسمع بقوله تعالى في الأعراف ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه فقل وكلمه ربه ولف مغة العجم ما تأتي فأبهر أسكت أسكت فعلا آياتين صريحتين نصين واضحين اللغويين صحيح يفهم العربي البدوي في غنمه والمتعلم أن الله كلم عبده ونبيه موسى وخصه بذلك وإذا كنت من بين الأنبياء في شوة النساء إن وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا ورسلا عليه يخصصهم عليه وكلم عليه وكلم الله استثني من بين الأنبياء ذي تصف بها موسى وهو أن الله كلمه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك موسى لما خصى بهذه المنقبة الحويمة الزاهية وهو أن سمع كلام الله عز وجل بلا واسطة طمع في شيء أبعد وهو الرؤية في الدنيا، قال ربي ولما جاء موسى وكلمه ربه انظر لطمع موسى عليه الصلاة والسلام وهذا مطمع هذا هذا مجال الطمع. هذا المكان يطمع فيه في البضائر والمناقب العظيمة سمع كلام الله مباشرة فطمع في رؤية الله في الدنيا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ليس هذا موضع رؤية وليس هذا مكانه في الدار الدنيا ولها موضع ومكانه في الآخرة سيأتي إن شاء الله تعالى السؤال ستون ما مثال الصفات الذات من الثنة جواب كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النوم لو كشفه لا أحرق السباحات وجهه منتها إلى بصره من خلقه صحيح صبحات حجابه النور لو كشفه لا أحرق السباحات وجهه منتها إلى بصره من, من خلفه. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة سحاء سحاء سحاء سغة مبالغة سحاء يمين الله لا الآن لا تغيدها نفقة سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة سحاء الليل لا, لا. لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنتقه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغد ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيد أو القبض يرفع ويغفر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح المصاري وبيد الأخرى القفض وبيدي الأسرة على القصة يخفض ويرفع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الزجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعوى وأشار بيده إلى عينه الحديث وفي حديث الاستخار اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيور حديث قوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصن ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي حديث وفي حديث بعد يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك الحديث وأحاديث كلام الله لعباده في موقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا ذكر بعد ذكر الآيات ذكر أحاديث تكلم بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وفيها إثبات اتفات كثيرة الله عز وجل صفات ذاتية مثل الوجه صبحات وجهي يمين الله ملأة وفي يده الأسرة إن الله, إن الله ليس بيعور عباد العينين لله عز وجل وتنسوه عن النقص إن الله عز وجل لما النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال ذكر صفة له يعرف بها قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة, عنبة طافية ثم قال الله سلم وأعلموا أن ربكم ليس ليس بأعلى رجلا وعلى وتقدس وتنزع عن هذا هذا النص لماذا يقول لي ذلك لأن الدجال سيأتي ويتضيء أنه هو الرب أنه هو الإله فذكره بهذا العيب الذي فيه وهذا النقل الذي يستدل من حضره ما شاء الله عز وجل أن أن فتنته يعرف بهذا العيب الذي فيه وهذا النقل فيه لأن الدجال فتنة عظيمة سيأتيه الله عز وجل من صوارق على يديه من قدرات ما تذهب له الطقوس وتسيش له الألباب يقول الأرض عم تريفة تنبت والأرض عم بتي فتنبل ويقتل غزو ويخليني ثلاثة يهتر السماء مثال ويخل الموتى لكن تبقى هذه العلامة الفارقة فيه العيد والنقص الذي فيه يستدل به من بقي من المؤمنين على على على على, على أنه هو الدجال الأعور الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره النبي صلى الله من فتنته حديث الاستقارة هي العلم والقدرة إنك نتضعون إن إنكم لا تضعون أصلا ولا غيب فيه ثبات السمع والبصر إذا أراد الله أن يفعل لم تكلم صفة الكلام في حديث الشفاعة يا آدم يقول مبى يفعل بقار يا يهودي بصوت يسمعه كما قلنا من قرب كما يسمع من بعد يا آدم أخرج بعث النار ونحن ذلك من الحديث وليها مليتها بكسرتها وعظيم شأنها جمع العلم في كتب مستقلة تعرف بكتب السنة السنة لله ذكاء السنة لعبد الله من الإمام أحمد السنة للخلال الشريعة للأجري السنة لابن أبي عاصم السنة للطلمنكي وغير ذلك من قطر جمع أهل العلم جمع التوحيد بن صديمة ونحن ذلك من جمع أهل العلم في أحاديث ألواني في الله سبحانه وتعالى نعم. وكما قلنا عن عبد الله مبارك لو لم تتكنم بها النصوص ولو لم تنطق بها النصوص ما تجرأ أي منا أن يتكلم بها وأن ينطق بها كما قال عبد الله مبارك عليه رحمة الله نعم. سؤال الحادي والسفين ما مثال صفات الأفعال من الكتاب جواب في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قربته يوم قياما السماوات مطويات بيمينه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت يديه قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكاه أوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء عرم ماذا relief تأثير أفعال الله عظيمة وكثيرة يجمعها قوله تعالى أفعال لما يريد فذلك الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وأفعال الله على نوعي أفعال اللازمة وأفعال المتعدية الأفعال اللازمة كنحو استوائه على حرشه جل وعلا وكنحو الغضب وكنحو الرضا وكنحو الفرح ونحو ذلك وأفعاله متعبّية إنها أثر كالخلق ومن أثره المفلوقات والرزق ومن أثره الرزق الذي يصل كل خلق الله والإحياء لأنه يقع على, على خلق يحجم الإشاء والإماطة والإعزاء والإذلال والتدمير والبطش والإهلاس والتعذيب والإغراق كلها بحال الله أغراقنا أهلاكما إن بقش ربك لشديد كلها تتعدى متعدية إلى هؤلاء الخذ ويهلك من يشاء ويعذر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويدمر من يشاء ويغرق من يشاء ويرحم من يشاء ويخلق ما يشاء, يشاء ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أسماءه وفي صفاته نعم أقرأ السؤال الثاني والستون ما مثال صفات الأفعال من السنة جواب وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون ويقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا الحديث ونأني بصفة الفعل هنا الإتيام للصورة فثان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقضي يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن خلق الله الخلق كتب يدي على نفسه إن رحمة تغرب غضبي وفي حديث احتجاج آدم وموسى وقال آدم وموسى صفات الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وكلامه تعالى بيده صفة ذات وتكلمه صفة ذات وفعل مع صفة ذات وفعل نعم خطه التوراة صفة فعل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يسط يده بالليل يتبني النهار يبسط يده بالنهار ليتوب مصير الليل الحديث غيرها كثير ذكر من الحديث ما فيه أفعال عظيمة لله ذكر حديث النزول حيث بهريرة في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى, <تصفيق> حين يبقى ثلث الليل آخر ويقول هل من داع فاستجيب له هل من فأغفر له هل من سائر وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة فحديث النزول في إثبات صفة فعل الله هو نزوله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله نزولا لا نعنى مكيفيته وكنه تعالى الله عن أن يحيط به علم جل وعلا إلى السماء الدنيا فيعلم على عباده هذه العرض العظيم من استجابته للدعاء وقبوله للاستغفاف وإغافته للمكروب ونحو ذلك من عطاياه وعروضه العظيمة لخلقه جل وعلا وحديث النزول لهمية الكلام فيه ولكون الكثير من المبتجع أوله أو ردوه أو أنكروه وأبطله كما جرى من كثير من المعتزلة ألف فيه معلماء كتب ورسال مستقلة ودافعوا وبيّنوا وردوا على الشبه التي أسقطها أولئك المبتجع على هذا الحديث كشبه المعتزلة والجهمية والمؤولة من الأشعارية وغيرهم وشيخ الإسلامي بن ثيمية عليه رحمة الله له كتاب مستقل في شرح هذا الحديث وبيان كل ما يتعلق به والرد على كل المؤولين له أو الراضين له أو المؤولين له كتاب اسمه شرح حديث النزول موجود ضمن مجموعه فتاوى في الجزء السابس ومطبوع في لساس المستقلة تباع مفردها تلا فتراجع. حديث الشفاعة فيأتيهم الله في سورة التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربهم يقول الشيخ صمعني بالصفة الفعل هنا على الإتيان يعني أورد الحديث لأن فيه قوله يأتيهم ربهم فالإتيان والمجيء صفتان لا فعلية وقد ثمتت في القرآن كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال بيأتمر وغير ذلك من الآيات ف. ان إكان هو صفة فعل أما الصورة صفة ذات الصورة صفة ذات ولها مبحث ربما يأتي إن شاء الله في في غضون الكتاب نعم سؤال كذلك صار. إن الله يقبض القبض والبصر والرفع والخفض من أفعاله الله على إن الله كتب يده فعل كتب الله التوراة بيده سبحانه وتعالى موسى وتم قال آدم موسى أنت موسى الذي استفاد الله بي بي بي بي بي بكلامه فخط لك التوراة بيده بحاجة آدم وموسى تج آدم وموسى فقال موسى لأبيه آدم أنت آدم الذي أسجد الله قلقت الله بيده وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا من الجنة ما كان صبرت شجرة وحدة ومتنعت منها وأرحتنا من هذا العناء والتعب في هذه الحياة الدنيا فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفعت الله برسالاته وبكلامه وخطت لك الثورات بيده أفتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى لأن الله قضى وقدر في سابق علمه سبحانه وتعالى أنه لا بد من هذه المعصية من آدم حتى يتحقق إنزال الله وإهباطه لآدم وذريته في الأرض مع عدوهم إذ وذريته ليقطع الصراع ويقسم الناس إلى فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير وهذه أمور مقبولة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام وآدم سافر من المعصية فلم يبقى عليه لوم فيها لكن إنما كان السبب ليتحقق العضاء السابق ويقطع. فكان الله تعالى في تطهيره وتدبيره نعم. السؤال الثالث والستون. هل يشتق من كل سبب الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ جواب: لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية. لا يسمى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من أطلقه الله تعالى على نفسه وفيما أطلق فيه فيما أطلق فيه مجد وكمال. ولكن ليس كلها وصف الله وصف الله به نفسه مطلقا ولا كلها يشتق منها اسماء بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم فسمى نفسه الخالق وسمى نفسه الخالق الرازق المصير المميت المدبر ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة ويثيم في له مدح كمال فقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم وقوله ونكر ونكر الله والله خير الماكرين وقوله نسو الله فنسيهم ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما فيه من الآيات فلا يقال أنه تعالى ينكر ويخادع يستهدئ ونحو ذلك وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ. وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل فإن الله عز وجل لن يصف نفسه المكر والكيد والخداع إلا على وجه جزاء. لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم وقد علم, وقد علم وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المغلو وكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم ينبه الشيخ بهذا إلى يعني أنه ليس يعني لكل ما الله به نفسه في القرآن أو ذكره من أفعاله يشتق له منه أثمار فإنما يسمي الله بما سمى به نفسه يسمى نفسه باسم العليم يسميه ما سمى نفسه بإسم وإن كان وصف نفسه بصفة من نفسي يعني نفسي ذلك إيش؟ ما ليش منه؟ يعني المكر والخداع والكيد والاستهزاء ذكرها الله من ذم يفعله. الذي يفعلها بالمعاصين والمخادعين والمستهزين بدينه وبعباده وبأنبيائه. قال تعالى خادع الله وهو خادع. ومكروا ومكر الله. الله خير الماكر نسوا الله فنسيهم ونحن ذلك فما يأتي أحد يشتق من هذه الأفعال أسماء لله كالماكر أو المستاذي أو المخادع أو الماسي أو غيره تعالى الله عن ذلك دام الله ما سمى نفتهم فلا نسميه طيب هذه أين ننزلها؟ هذه ننزلة ضمن باب الأفعال من عندنا باب الأسماء الأسماء توقيفية باب الصفات لله عز وجل وهي أوسع دائرة من باب الأسماء ثم باب الأفعال وهو أوسع دائرة فإن الفعل صفة لله السيد وفعل ما يشاء لا يعجضه شيء كما قلنا فعال لما وأفعال كثيرة لا حصلها جل وعلا ذكر في القرآن كثيرا مثلا دمرناهم تدميرا تدمير. أهلكناهم معذف أغرقنا فتنا دينا مثلا قدرنا وغير ذلك من أفعال كثيرة ينسبها الله لنفسه والله يفعل وبدوني وبدون واسطة وقد يفسر أفعاله مثلا المكر, المكر قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله مكر الله بهؤلاء في هذا الأمر مفسر كيف مفسر؟ لما تعاور المشيكون على المصطفى عليه الصلاة والسلام في قتله كما تعرفون لما اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا وحضره الإبليس لصورة الشيخ النجدي وكان قائل يقول نفع أبي كلا فقال ما جئت ب شيء حتى قال أبو جهل الرأي عندي نجمع في كل بطن بطن قريش أبا جلدن فيضربون ضربة رجل واحد سيتفرق بمو في القبائل فلا يستطيع بنهاش إلا قبول الفدية لا يستطيعون قطع الناس كلهم لا يرون أبيض فقال هذا الرجل أيده إبليس يعني شيطان الجان أيد شيطان الإنس على هذا الرأي وهذه المكيدة. مكروا مكروه وكيد كادوه وخطا دبروه والله عز وجل يقرن عليه وسيصد عليهم ماذا صنع الله عز وجل ماذا صنع الله ألقا عليهم النوم لما استمع على النبي باب النبي داب النبي ساتوسكنى أليس كذلك ألقا عليهم النوم حتى خرج النبي سلم واحتفت تراب على رؤوسهم وقال شاهد الوجوه وخرج ما يشعرون به فلما ما أصلح التراب على رؤوسه هذا مكر الله به فسألوا الله إنه ألقا عليهم النوم حتى أخرج أمريهم من دين يديهم وهم حتى حتى التراب على, على رؤوسهم وعلى وجوههم وقال شاهد, شاهد الوجوه ذلك قال وإذ يمكروا بكل الذين كفروا في الأنسان فيثبتوك في أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ثم قال ويمكر الله والله خير الماكرين وفسر تدبيره ومكره بهم جلوا على ان القى عليهم النوم حتى اخرجنا اليه وعيصه من بينهم وهم لا يشعون به وانقضوا منه ولن ذلك فداه الله تعالى مثلا دمرناهم تفسر تدمير الامه بصاعقه تدمير الله من ريحا على كما قال في آية مفرة وما أنزلنا على قومه من جند من السماء ما كل ما يستحقون هذا العلم إن كانت إلا صيحة واحدة صيحة لهم خامدون ما يستحقون من الله شيء إذا كان فرعون الذين صبوا رسل ربا أعلى وإلها يرجى وقال وقال, وقال عليه سليمان فمِصرَى وهذه النهاية تجدي من تحت أفلات البشر ما استحق الله كل من تيل حسن الطيل ملأ الحلقة وانتهى ما جيش الله له الجيوش وأرسل الكتائب الملائكة وأرسل الصواعق ما يستاهل أخطر من أن يسمع الله لهذا أهل قل بما كان به يسحروا على قومه وهذه الأنهار تجري من تحته أهل الله في الأنهار في الماء بالطين يقول جبريل اللي يصرخ وراءي تني وأنا أحس السبابة في ثم فرعان أو الوحلة في ثم مرحو حتى لا تترك الرحلة لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا قد أصيت قبله وكنت من المسلمين فاليوم أن نجيك ببدنك لتكون لمن خلفت آيات الشاهد تقيد بقيودها كما بينا في باب الأسماء لا نستقن أسماء المكر والكين والفداة هذه كلها يعني أفعال أفعال يفعلها الله وكذلك الامتقام في الآيات السابقة أفعال يفعلها الله عز وجل على سبيل الجزائع والمقابل في الماكرين بدينه والماكرين بأوليائه والمخادعين لأوليائه والمحاربين لمنته والناسين لذكره والمعرضين عن شكري وعبادته سبحانه وتعالى سيعرض عنهم الله عز وجل وسيتركهم في عذاب جهنم ولا يباليهم باله وسيمفر بهم وسيدمرهم وسيعود تدميرهم تدميرا على رؤوس لأن الله لا مغالِب سبحانه وتعالى هو القوي المغالب القاهر سبحانه وتعالى فننقلها كما اصلقت في النصوص لا تقول الله ينكر هكذا وتفقد إنما تقول ينكر ب ينكرون بي بي بدينه أو ينكرون بعبادته ينكر بالماكرين المصادعين يستهزئ ويستهزأ بدينه ولهذا كما اصلقت في النصوص كما اصلقت في في النصوف ولا تشتق منها صفة ولا تشتق منها اسم وإنما هي أفعال وتعرف تأتي مفسرة وتعرف لا تأتي مفسرة وتارث يفعل الله بواسطة وتارث لا يفعل بواسطة تبهنا فعندنا باب الأسماء وباب الصفات وباب باب الأفعال نفرده لأن فيه يعني التفصيل هذا يعني إفراد علمي تقسيم علمي ليس أما في الاعتقاد نحن جميعا وكل ما جاء في القوم يجب أن نعتقده أما التقسيم العلمي باب الأسماء وهي مضبوطة معلومة توقيفية باب الصفات أوصى دائرة من باب الأسماء لأنك تتاجيك الصفات لا, لا لا اسم لها من جنسها صفات لا اسم لها مثل استواء العرش صح ولا لا هل له اسم من جنسه مثل العلو علو في العلي فيه الأعلى السمح فيه السمير المصر فيه البسيط أما الاستواء العرش ما تستدقوا المستوي ما يجمس ما تم الله نستوى بذلك لكن وقم الله بذلك يأتي باب الأفعال باب الأفعال فليس الصفات قائمة بذات الله على وجل مثل الاستواء أو مثل العلو، العلوم لا أنما هي يفعلها الله مقيدا بمن أمتر به وبدينه ويظل باب باب إيش الأفعال وكارثاً يفسر الله أفعاله وكيده للكائدين ومطره للماترين وكارثاً لا لا يفسر فإنه له التزوير ولو الحكم ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويفعل دواسط ويفعل بدون واسطة مثل قوم حاج بماذا أهلكهم ماذا؟ الريح، الريح جزء من جزء، صلّى الله على هؤلاء زاهلكم، أهل كثاموت بالصيحة، أهل فرعون بالغرف، خارون بالخس، ونحو ذلك، ونحو ذلك، نعم، تطلب، وينسب الله نفسه، أهلناهم، دمرناهم، يعني هو فعله، هو جنده. وهو لا يجنده، وبأمره، وهم الذي، وهم الذي أقدرهم، وهو الذي أمرهم، والسبحان وتعالى، فله الأمر كله والتبير كله جل وعلا. السؤال الرابع السبتون ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي جواب يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها وهو العلو له عز وجل بجميع معانيه علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه بائل منهم رقيب عليهم بعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممالع والكل شيء خادع لعظمته دليل لعزته مستقين لكبريائه تحت تسرفه وقهره لا خروج له من قبضته وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه من تفية عز وجل وتبارك وتعالى وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنا منها عن الآخر يقول ماذا يتضمن اسم الله العلي العلي قال الشيء تضمن صفة العلو بجميع معانيا علوه بذاته من سبحانه وتعالى على جميع خلقه إذ هو العلي الآله سبحانه وتعالى وهو مستوي على عرشه بائل من خلقه علي عليه سبحانه وتعالى وهو مع علوه على خلقه عالم بهم وبشؤونهم و سبحانه وتعالى لا تقفى عليه منهم فهو مع الخلق بعلم وقدرته وإحاطته وتدبيره ومع عباده الصالحين وأنبيائه المرسلين بعنايته وحفظه ونصرته وتأييده فهو العلي معلق سبحانه وتعالى وهو قريب مجيب تميع عليم مع الخلق كلهم علما وإحاطة وقدرة ومع الأولياء والصالحين نصرة وتأييد وإعانة تابعنا القضية، فالعلو صفة ثابتة لله والمعية أيضا معية لخلقه مثبتة، ولا يناقض معيته للخلق علوه سبحانه وتعالى. تبعنا، فحيثما يلت في القرآن وهو معهم أو إنني معكما أو نحو ذلك من مقصود، فإنما هي معية ماذا؟ معية العلم والإحاطة والقدرة للعلم الخلق وكل الخلق الله معهم بعلم. وقدرة وإحاطة لا يخرجون عن تدبيره ولا يفعلون غير مقدظى قضائه فيه مقدره سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه منهم خافيا لكنه يخص عباده الصالحين ويخص أنبياءه المرسلين وأولياءه المتقين يخصوا بمزيد العناية ومزيد الحفظ ومزيد الكراءة ومزيد النصرة والتأييد جل وعلا وهذا المعنى يعني كما نقول أن الله هو الأعلي الأعلى فوق الخلق كله مستوى على عرشه فوق ثماواته سبحانه وتعالى وهو مع الخلق علما وتدبيراً وتقديراً لعمومهم ويحاطاً ونصرة لخصوص من المؤمنين هذا التفسير بهذا المعنى هذا إجماع, إجماع موضوع إجماع عند السلف الأولين ونقل الإجماع فيهم أقصد الإجماع في ماذا؟ في تفسير معية بالعلم معية العلم وهو معهم يعني بعلمه وهو معهم يعني بتدبيره وتقديره وهو معهم أي لا يخفى عليه خافية منهم إنني معكم أي أعلموا ما أنتم فيه وما أنتم سياروني وأنا معكم وما أنتم المعين ونحن ذلك هذا مجمع عليه عند الصحابة هذا المعنى ومجمع عليه عند القناة الثلاثة الأولى ونقل الإجماعة فيها أكثر من إمام من أئمة السبب نقل الإجماعة فيها أبو, أبو عمرو الطلمانكي في كتاب الـ الـ الـ الوصول إلى علم الوصول نقل الإجماع فيها أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة نقل الإجماع فيها أبو عمر المعبد البر في التمهيد التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأثاني نقل الإجماع فيها أبو الحسن الترجي الذي له قصيدة طويلة في السنة يقول ضمنها عقيدتهم يعني أهل السنة عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع بالغوايب. جل وعلا مع أنه على عرشه بائل من خرقه علي أعلى فوقهم سبحانه وتعالى إلا أنه معهم بماذا؟ بعلمه مع علمه بالغوائب ونقل الإجماع أخيرا شيف الإسلام من تيمية في الواسطية وفي التدمرية وفي عيدها من رسائل فهذا هو التفكير الصحيح الذي يجب أن نعلمه ونكون عليه ولا ينقذ نصوص معيته نصوص ولا علوه ولا يخالف علوه معيته فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى وهو القريب من عباد المبنين السامع لدريب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل الباهيم الأسود سبحانه وتعالى وجل وعلا السؤال الخامس والستون ثم علوم القهر هذا يعني ما نازع فيه منازع من المفتجع إن من معناه الأعلى من نازع فيه كون الله مستوين على عرشه عالي على خلقه هذا نازع فيه قدرية من المحتزلة والجهمية وأوله الأشعرية والكلابية وغيرهم بتأولات تقيفة تقيمة ونفى هذه الصفة وقالت الجهمية أن الله بذاته في كل مكان وذلك كسرهم الأئمة كفصرهم. وتلقف هذا المذهب من الجهمية الحسين بن منصور الحلاس زعم أن الله بذاته في كل شيء حتى نفرد عن تلك الكلمات الكفرية ما في الجبة إلا الله وسبحان ما عظم شان وتلقف ذلك عن الفتين بن صور ابن عربي الطائل الحاتم وابن الفارض وامثاري من أصحاب وحدث الوجود فما قالوا أن الله في كل شيء قالوا كل شيء هو الله شوفنا نوصة القضية كل شيء هو الله تعالى الله عن قوله جعل كل شيء الأحجار والأشجار والبهائم والبشر الله وكلها أجزاء في ذات البالي تعالى الله عن قوله الرب عبد يقول ابن عربي الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب. وقولت رب ألا يكلف؟ كيف يكلف وهو رب وعبد؟ تعال الله عن قوله. ثم قال عبارة كفرية يعني يعني لولا يعني الإنسان يعني يريد أن يبين الحق فيها يعني ما يتكلم بها. كفرية صريحة جدا مرة أحدهما وسم التلمسان مع تلاميذ له على جيفة حمار ميت. فقاية واحد التلاميذ ما هذا؟ قال وَهَلْ فَمَّ إِلَّا هُمْ؟ جيفة حمار ميت لكَ تحقّ عليهم قول الأئمة أنهم أتوا بكفر ما جاءت به لليهود ولا النصارى ولا البيعوس جعل كل شيء هو الله حتى العذيرات والأوساغ وجيفة الحمير فعل الله عن قوله لذا قتل بعضهم حسين قتل لما صور حذاش أفتفه العلماء أيام الدور العرباتية بزندقتهم وقتل وابن العربي طُرِب لكنه فر وكاد أن يقتل ابن الفارب قتل التلمسان أيضا قتل اشتهر ورد قتل لما أتوا به من الكهر والبواع والمنكر العظيم التي عنه حتى اليهود والنصارى يقرأيش. سؤال الخامس والستون ما ذل العلو الفوقية من الكتاب جواب الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تفصى ومنها هذه الأثماء وما في معناها ومنها قوله الرحمن على العرش الثوان لتبعث مواضع من القرآن ومنها قوله تعالى أعلمنتم من في السماء والآيتين ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ومنها قوله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وغير ذلك كثير هذا الله ظاهرة على جميع الله سبحانه وتعالى كما قال آمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعدوا صعود لا تحتم ولا أعلى إلى أعلى, أعلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويقول ابن القيم كل آية فيها كلمة ينزل أو أنزلنا تدل على هذا معنى ينزل أنزلنا الكتاب أنزلنا التوراة نزلنا عليكم من السنيمة تدل على الفوقية والعلو النزول وكذلك لفظ الصعود إليه يصعد الكريم الطيب والرف يا إذا يتفق ورافعك إليه ونحن ذلك من النصوص الدالة بوضوح والصراحة على علو الله عز وجل على جميع خلقه وهو فوق سمواته مستوٍ على عرشه بائن من خلته ليس في ذاته شيء من خلته ولا في خلته شيء من ذاته سبحانه وتعالى في علوه محجَّاله نعم طبعا الشيخ ذكر آيات الالتفاف مع آيات العلو يتلازم الظاهر بينهم وإلا صفة الاستواء غير صفة العلوم. تبعنا وسأعطي صفة الاستواء سؤال مستقل. ليش من نل... يعني كما يقول الشيخ سامي تامي أولا صفة معنا نصية واضح. صفة فطرية القلوب ما هما راعي عليهم الشبهات إذا عوضتها الأمور وطلب دعاء الله فإنها ضرورة سيكون فيها شيء يوجهه إلىه أمر ضروري تطري حتى قصة أبو جعفر الحمداني معروفة مع إمام القرمين الجويني أبو المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة في المتكلمين كان جالساً في مجلس يقرر يعني طالع أن الله يستوى أن الله في السماء عالي على قلقه يقرر ذلك وآخر إياتي للعبادة مشانه لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا عباد الأشعية فقالها وجعلها دعنا من هذا الكلام كله والتفصيل الطويل الممده هذا كله دعنا منه ماذا تقول في في, في هذه الضرورة النجدة في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجود ضرورة في نفسي وقلبي تتجه إلى أعلاه ما يكذب يا الله ما يمكن فطرة ما يمكن هذا أبداً وانظر حوال الناس الذين ما يعني العاديين المسطع أي ما سمع مثلاً كلام أشعلا، أنظر مثلا إذا تكلم أحدهم أو داعا تجدهم مباشرة، يرفع إيديه لسا مباشرة، هذا سطرة دون شعور منه. طيب أي فطرية، مفطر عليه خلق. ذات قال الشيخ سام الصواب النصيفة فطرية، عقلية، نفسية، خبرية. تجمع كل الأطراف على. طب الأول جلدية. النصيفة الاستواء خبرية محضة. لو لله أخبرنا أن استوى على العرش استواء يعني يقف الجلادف ما عرفنا هذا الطبيعة. ثم هي استواء العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض نص القرآن أي آية في السماوات مثلا خلق السما ثم تجد ثم بعد أن خلق السما ثم استوى على ثم استوى على ثم استوى على, ثم استوى على عرش سبع آيات في القرآن استواء العرش إنما كان بعد خلقه السماوات والأرض أم معروفة ودائما وأبدا ضرورة فطرة عقلا قبولا نصا في قلوب العباد. السؤال الثالث والستون ما ذل ذلك من السنة؟ جواب أدلتهم من السنة كثيرة لا تسع منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعاء والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وقاله لسعة القصة بين قريبه لقد حكمت فيكم لقد حكنت فيهم بحكم لقد حكنت فيهم بحكم الملك من فوق سبأ أرفع وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قال في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة وحديث معراج الذي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقب الملائكة ثم يعرج الذي غاتوا فيكم فيسألهم هو عالم بهم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبد ثمرة من كسب طيب من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحدة إذا قد الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان سبحان حديث خضعاناً لقوله كأنها سلسلة على صفوان عن ذلك كثير وقد, أر... وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهنية ذكر النصوص أيضاً للسنة في علو الله عز وجل ويواضحاً واضحة الضلالة في ذلك يقول المسلم الجارية التي ما قرأت ولا كتبت جارية على الغنم أين الله فبرة قالت في من أنا قالت رسول الله الله اعترف فإنها شهادة نبوية بإيمانها عرفت ربها وعرفت صفاته وجلاله وكماله وعرفت رسولها ونبي هذا هو الإيمان. هذا وريمة فضل لا نحيل الكلام الطويل والتفصيل الدقيق والشبهات العقلية قيمة يقيم لامرأة عجوز مرة بحلقة أبي المعالي الجويني فما ألقت له بالا ولا قيل هذا أبو عنده ألف دليل على وجود الله فقالت لو لو يكون عنده ألف شكل ما كان عنده ألف دليل ما احتاج ألف دليل ولا دليل هذا أمر فطري فطرة تتكلم نحتاج ألف دليل عشان الله موجود هذا نفطرين علينا نحن ما نحتاج لهذه الدليل إذا فقل معان جويق لما في آخر عمره لما حضاته الألفاء وكانه ماذا قال أموتوا على عقيدتي عجائزني صادق. راح العلم وذهبت الكتب وذهب البرهان وذهب المعتمد والكتب الضخمة اللي ألفها وذهب الكلام على كل انتهى أقي الإيمان الفطري الإيمان الفطري الذي فطر الله قلوب المؤمنين عليه. حديث الأوعان فيه كلام طويل من جهة يعني سناده الوصية أو غير صحيح. من جهة دراسة السنادية للحديث فيه علم يعني يصعب الجواب عنها يصعب جواب عنها مثلا الحديث برواية ابن العباس بن الحدث يرويه عنه بن قيس يرويه عن الأحمف عبد الله بن عميرة وعن عبد الله بن عميرة سماح بن حرب ثم يتفرع الحديث في عناز كثيرة في في مصدر ما لكن ما أجيبها عنها وليس لها جواب عند عبد الله بن عميرة اولا هو ذاته ومن من يعني فيه لين والذي الذي فيه لين من بد له من متابع قوي وإلا ما تقبل ثم فيه القطاع بينه وبين الأحنف فإن الإمام البخاري صد الله أن عبد الله بن عميرة ما سمع من الأحنف هذا من الجهة الإسنادية هذا صحيح وهذا صحيح, صحيح بالفعل الحديث الدرفة من جهة الرواية ومن جهة الصناعة الحديثية فيه العلاء أن الانقطاع بين عبد الله بن عميرة والاحنف عدم وجود متابع لعبد الله بن عميرة وإنه فيه لين هذا كماكم بالحرب صلته فيها عمري واسبح حتفا وغير ذلك من العلل التي يعني ذكرها تفصيلاً عن الحديث في القطع في سنده الحديث لكن هذا الجزء من الحديث الحديث طويل تعرفون عبد عن ان العباس بن عبد المطلب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت سحابه قال ما تقولون هذا قصنا السحاب قال والعلن قلنا والعلن قال والمز قلنا والمز قال هل ترون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله رحوم قال بينهما مسيرة خمسمائة عام وقيس كل سماء خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ثم فوق السماء السابق بحر بين الشريعة على مسيرة خمسمائة عام ثم فوق البحر ثمانية أواعل ما بين الظلال فيه إلى ركبهم مسيرة سبع خمسمائة عام يحملون العرش والله فوق العرش هو الموضوع والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هذا حديث رواه من جهة السنب كل ما فيه العزل القادحة التي يعني يصعب الجواب عنها أو لكن هذه القطعة من الحديث أن الله فوق العرش وهو يعلم هذا صحيحا هذه القطعة من الحديث على قيل صحيحا ونستطيع أن نقيم عليها من الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية الشيء الكثير وهذا الحديث له قصة جرت في شيخ سامي التيمية مع من الأشعارية في مجلس أمير دمشق يعني إلا إلى فرصة نفصلها إن شاء الله تعالى.